لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع موضوع نعيم البرزخ وعذابه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 ذكر الله عز وجل عذاب الدارين دار البرزخ ودار القرار ذكرا صريحا في هذه الآية لا يحتمل غيره فقال عز وجل النار يعرضون عليها غضو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فهذا ذكر دار البرزخ ودار القرار يوم القيامة وهذا دليل واضح صريح من القرآن الكريم وأما من السنة فالأدلة كثيرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان أي الرجلين وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والحديث رواه البخاري والحديث الآخر عن أبي هرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذا أيضا فيه دليل صريح في إثبات عذاب القبر ومنها الأحاديث التي تبين صورا من عذاب القبر والحديث في صحيح البخاري وفيه عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد رؤيا قصها فقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتاني فأخذ بيدي وأو بيدي إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه هذا فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق يعني رأى صورة من صور صورة لرجل يعذب رجل يعذب ورجل يعذبه فهذا المعذب جالس ورجل قائم أي على رأسه بيده كلوب كل أو كلوب كل من حديد يدخله في شدقه أي يشرشره ويشرطه ويمزقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك فالشدق الأول يلتئم. فيصنع مثله وهكذا فهذه الصور التي رآها في الرؤية قال في آخر حديث قلت أي النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة يعني هذا عذاب الكذاب والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة أي هذا عذاب صور من عذاب القبر والذي رأيت في الثقب فهم الزناه أي الذين تخرج من أسفل منهم نار فترفعهم ثم يهبطون وهكذا والذي رأيته في النهر فآكلوا الربا فهذا الحديث في صحيح البخاري يثبت صورا من عذاب القبر رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء ف الأنبياء فهذا الحديث نص صحيح صريح يبين لنا صورا من عذاب القبر كما فسره به العلماء فإذا قال قائل فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموت ولا مطارق من حديد ولا نار ولا غيره فالرد عليهم من وجوه أولها أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة دار الدنيا ودار, الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار أحكاما تخصها أو تختص بها فالله تبارك وتعالى جعل لدار الدنيا أحكاما هذه الأحكام لا تطبقها على دار البرزخ فكل دار لها قانون وناموس وأحكام تخصها فأنت في هذه الدنيا مثلا لا ترى الملائكة ولا ترى الجن ولا ترى ولا ترى أشياء كثيرة في القبر ترى أشياء لم تكن تراها في دار الدنيا فكل دار لها أحكام الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها يعني من عذاب القبر ونعيمه غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين يعني وامتحنهم بالإيمان بها في هذه الدار الدنيا وذلك من كمال حكمته ليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم فإن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وبالجنة والنار فكل ذلك من أمور الغيب التي أخفاها الله عن المكلفين ليتميز المؤمن من الكافر وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر هذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره وجاره ربما في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره وقدرة الله تعالى أوسع من ذلك وهناك دليل على يعني مثال لبعض ما يكون قريبا من هذا أن النائمين في فراش واحد يعني أو النائمين في فراش واحد ربما يرى أحدهما رؤية يعني تبشره وأنه في نعيم ويرى الآخر أنه في عذاب أو كذا ولا يشعر أحدهما بالآخر وهما في مكان واحد فهذا مثل يقرب مسألة العذاب في القبر والنعيم وفي غزوة بدر كانت الملائكة تضرب أعناق الكفار وتقاتل مع المسلمين والمؤمنون لا يرونهم ولا يسمعونهم وسر المسألة أن الله عز وجل إنما أشهد بني آدم في هذه الدار الدنيا ما كان منها فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل الله عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان به سببا لسعادتهم فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا فإن قال قائل من تفرقت أجزاؤه كالمحروق والغريق والمصلوب أو من أكله السبع فكيف يتنعم بثواب أو يتألم بعقاب فالجواب أنه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالات بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه يعني خلي بالك من الجواب ده في ملحوظة يعني لا يمتنع على الله عز وجل وهو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالات بتلك الأجزاء يعني هو هنا بيفترض إيه بيفترض إن الإنسان اللي اتحرق وذرية في الريح أو أكله السبع إنه هو عبارة عن أجزاء إن هو موجود كيعني إيه مهما تحلل فهو إما في ذرات الطراب وما تبخر وكذا وكذا فيقول يعني الروح لها اتصالات بهذه الذرات فلا يمتنع أن يصل إلى هذه الذرات نوع من الألم أو نوع من اللذة يبقى دسمه تكييف دسمه يبقى تصور يعني يعني يقول له هو إزاي واحد يتعذب في القبر وهو اتحرق بالنار وبقى أكله السبع أكله السمك غرق في البحر فهو بيجاول الإجابة هذه ليست نص وليست إجابة من القرآن والسنة وإنما هي تصور اجتهاد يعني بيفترض يقول يعني لا يبعد ممكن, ممكن يكون كذا وكذا هذا الممكن تصوره هو إنما ما هي الحقيقة الحقيقة أعلمها الله عز وجل والمطلوب الإيمان بهذه الحقيقة أن الإنسان إذا مات فإنه إما ينعم أو يعذب حسب عاقبته ومصيره وحسابه عند الله تبارك وتعالى والله لا يظلم أحدا شيء. فنقول بقى للروح وليس للجسد يبدأ إنسان بيدخل نفسه في الكيفية لأنه بيتخيل إن الجسد خلاص السمك أكله طب والروح هتتعذب إزاي طب وتاني يقول له لا ده الجسد رخر يعذب يقول له يعذب إزاي يقول له لا, لا مانع أن يكون في اتصال بين الروح وأجزاء الجسد الخروج من ده كله إن ده أمر غيب يعني ليس مطلوب منك تكييفه المطلوب منك الإيمان به فقط يعني هو يعذب وينعم حقيقة يعذب وينعم حقيقة كيف هذا أمر في علم الغيب؟ هذا أمر إيه؟ في علم الغيب يعلمه الله لا شك فيه إنما أنت يعني إيه تجاوبني تقرب لي زي مسألة النائم وتقول مثلا ممكن النائم يشوف كذا وتقرب للمسألة ممكن تقول فيه اتصال بين الروح وبين الجسد ممكن وهكذا كل هذه الأمور من باب التقريب والمثال إنما الحقيقة يعلمها الله فالجواب هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله ومهما تصورنا من صور فإنما هي اجتهاد لتقريب المعنى أما الحقيقة فالله وحده هو الأعلم بها أما تكييف الحقيقة فهذا من الاجتهاد وهو عبارة عن تمثيل وافتراض فقط ولكن ليس حديثا وليس آية يعني فيش حديث بيمثل هذا الأمر. فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها يصرفها كيف شاء ولا يستعصي عليه منها شيء من شيء أراد يعني عند كلمة سحب الدجال يعني كما جاء يكون معه جنة ونار. فهذه النار هي في الحقيقة جنة كيف تكون النار جنة يعني كيف وهذه الجنة هي في الحقيقة نار يعني المؤمن اللي يثبت ويدخل النار يجد نفسه في الجنة فكيف ذلك والله انت مددرش تقول كيف كيف كيف تكيف على اي شيء تكيف وانت لا تعلم انما في النوم يحدث امور يكون انت لا تستطيع السباحة مطلقا وتجدك تسبح في الماء لا تستطيع الطيران وتلاقي نفسك في المنام بتطير بتطير وتتنقل من جبل لجبل وفي أخ كده كان إيه؟ يعني ما شاء الله ولا الحمام يعني أي حتة عايز روحها تلاقيها على طول على نسطح البيوت وعن نزل طيران طب الكلام ده إزاي هو لا يملك شيء فالتكييف هذا لا يعجز الله عز وجل إنما أنت تتصوره هذا التصور يعني من باب الاجتهاد والتقريب فقط ما هي الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور الجواب من وجهين مجمل ومفصل. الجواب المجمل إنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب القبر فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس وأترك الآخر الاستبراء من البول وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صحيح الترغيب والترهيب قصة لرجل كان يخرج من الأرض و... له نهيق الحمار يعني له صوت وهو صوت نهيق الحمار وهو على صورة حمار ثم يغوص في الأرض وقالوا أنه كان يشرب الخمر وكانت أمه تنهاه فكان يقول لها نهقي يعني هكذا فكان من عذابه أنه كان على صورة حمار وكان هو الذي ينهق كالحمار وهذه القصة صحيحة الإسناد إلى من رآها من أهل العلم فصور عذاب القبر يمكن أن يراها الناس في المنام ممكن أن يراها بعض الناس في اليقظة كعبرة يعني كآية من الآيات فهي حقيقة موجودة يعلمها الله تبارك وتعالى والإنسان إذا احتضر أو كان يعني في كرب مثلا ربما يهجم عليه أحد من الجن أو يشعر بألم شديد أو يشعر بخطر شديد جدا ويستغيث والذين حوله لا يشعرون بشيء مثل الطفل ممكن يخاف وتفزع جدا وينسك في والديه لأنه شايف أشياء وأنت لا ترى وهذا أمر يعني يقرب أيضا المعنى ومن الجواب المفصل في حديث سمرة المذكور أنفا تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وأكبر مثال لهذه الكذبة هو الكذب الإعلامي في الجرائد أو في القنوات أو كذا أنها فعلا تبلغ الآفاق ومنها يعني إذا كان ما فيش بها الإعلام ده قبل ذلك أن الكذب تنقل ومنها الإشاعات وتعذيب من يقرأ القرآن يعني يحفظه ثم نام عنه ولا يعمل بالليل ولا يعمل به في النهار وفي الحديث إشارة إلا من إلى أن من حفظ القرآن يلزمه القيام بالليل فإن هذا من لوازم حفظ القرآن الكريم لأنه يعني كان من أسباب العذاب أنه ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار فلا بد من عدم إهمال هذه الإشارة، نو كان ينام عنه بالليل، وكأن قارئ القرآن يلزمه أن يقوم يكون له حظ من قيام الليل. فالله مجعلنا من أهل القرآن واجعلنا حظا من قيام الليل ورزقنا العمل بكتابك يا رب العالمين. وكذلك تعذيب الزنا والزوان وتعذيب أكل الربا كما شهده النبي صلى الله عليه وسلم في البرزق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الصالحين كان ينهى رجل عن الحرام وكان لا ينتهي ورح يحج قال لو أنت لو ما حجتش وخلصت ملك من الحرام أحسن أنا بنصحك يعني أنت تتعامل بالربع وتروح تحج يعني لا ينفعك بل أنت تخلص من الحرام وإن لم يبقى لك مال ولم تستطيع الحج أحسن لك فمات هذا الرجل فرآه ذلك الولي وهو يعذب ويستغيث به يقول له أغفني. قال لي أنا قد نصحت دلوقتي ما أعرف لا أستطيع أن أصنع لك شيء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه نارا في قبره هذا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد والشام لدي من الغنائم وهو لا هفى نسبة من الحقوق فما بالك بمن ظلم غيره ما له حق له فيه ولما كان أكثر الناس واقعا في أسباب عذاب القبر كان أكثر أصحاب القبور معذبين ولذلك من رحمة الله أننا لا نرى عذاب القبر وإلا لا يهنى الإنسان بحياه ولا يتدفن الناس يبقى كأنهم هيخذوا الواحد يرموه في العذاب وطبعا في بعض الناس يذكر على ذلك أمر وهذا الأمر يعني شبه يعني مثال أن رجل بات في القبر ليلة فشاهد صورا من عذاب القبر كأنه مثال يعني فلما أصبح فوجد جنازة جية فقال لهم يعني لا تدفنوا فإن هنا كذا وكذا يعني إيه بيضرب المثال يعني إن هذا لو فعلا الناس شفوا عذاب القبر لا يتدفن كما في الحديث فما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر اللهم نجينا من عذاب النار ونجينا من عذاب القبر الأسباب مجملة ومفصلة أما المجمل فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم ساعة يحاسب نفسه فيها ويجدد التوبة يعني ساعة محاسبة فيكون كل يوم له ساعة يتوب فيها إلى الله عز وجل ففي كل ليلة فإذا مات, مات على توبة وإذا استيقظ فقد بدأ صفحة جديدة مستقبلا للعمل مسرورا بتأخر أجله وأما الأسباب المفصلة فما ثبت من الأحاديث عن الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر منها ما رواه سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام على فكرة الجيش معناه رباط اللي يدخل الجيش بس لو كان الجيش يئم معسكرات تدريب علشان جهاد الأعداء يئم وقف على الثغر ايه الثغر؟ هم؟ الاجابة خطأ مية في المية فين الحدود؟ واحنا فين الأمة أمة واحدة؟ انت ما قرأتش لقولك أمة واحدة؟ مع إسرائيل مع العاد الحدود بين المسلمين والايه؟ والكفار؟ مش الحدود بين والسودان ومصر وليبيا وليبيا والجزائر دي كان في حدود مين اللي عمل الحدود دي مين اللي عمل الحدود استعمار الكفرة إنما الأمة أمة واحدة يبقى الجيش على الحدود يعني على حدود اللي تفصل بين المسلمين والكافرين يبقى هو ده المرابط إنما اللي على الحدود بين المسلمين والمسلمين ده ربما يكون يعني العكس بس دي أمور واقعية يعني فدلوقتي الأم أم واحدة فالحدود بين المسلمين الكفار أما معسكرات الجيش فهي رباط أيضا لأنه تدريب واستعداد وقف في وقف نفسه على سبيل الله تبارك وتعالى إنما الصواب أن تكون هذه الدول كلها تحت خلافة واحدة وأمة واحدة وأما يعني ما مبتدعوه من حدود بين المسلمين وبعض هذا غير مقبول شرعا هذا أمر لا يعترف به شرعا هم؟ تقسيم استعمار ده ما فيش حد أصلا ده هم عاملين سلك وهم عندهم الكفر وعندهم حدود طبيعية وحدود لغوية وحدود عقدية وشائلين كل ده والولايات المتحدة الأمريكية إنما إحنا فعصمونا الله نعمل وكيف ومنها حديث فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ومنها حديث المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر كفى بإيه ببريق السيوف على رأسه فتنة يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه والحديث صححه الألباني رحمه الله وايضا قال ابن القيم رحمه الله قال أبو عمر بن عبد البر وصح عنه الرسول عن صلى الله عليه وسلم الحديث حسن والألباني أن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك وينجي من عذاب القبر كذلك اجتناب الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور المذكورة آنفا مثل عدم الاستبراء من البول والنميمة وكذا فعذاب القبر عذاب على المعاصي ونعيم القبر ثواب للطاعات فإنت خليك في الإجابة المجملة إياك والمعاصي وعليك بالطاعات والموضوع الثاني وهو يوم القيامة وهو متصل بعذاب القبر يقول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصايق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون تفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم متحير كتحيرهم فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وطمس الشمس والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس وهم حفاة عراط مشاة وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى وأنت عار مكشوف ذليل متحير مبهوت منتظر ما يجري عليك القضاء بالسعادة أو الشقاوة وأعظم بهذه الحال فإنها عظيمة واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه القاهر سلطانه القريب أوانه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقد وصف الله تعالى دواهي يوم القيامة وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه فمن أساميه يوم القيامة يعني يقوم الناس لرب العالمين ويوم الحسرة لأن الحسرة غالبة فيه ويوم الزلزلة ويوم الواقعة ويوم القارعة ويوم الغاشية ويوم الراجفة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاقة ويوم الجزاء ويوم الوعيد ويوم العرض ويوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويوم النشور ويوم التغاب فيظهر الغبن الشديد والخسارة الفادحة لمن عصى الله تبارك وتعالى فالويل كل الويل للغافلين ثم انظر في أرض المحشر وصفة الحشر واسمع قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأرض المحشر وصفة الحشر انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاتا عراة غرلا يعني غير مختونين إلى أرض المحشر وهي أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء قال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَأَذَرَهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا وَقَالَ تَعَالَىٰ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار قال ابن عباس يوم تبدل الأرض غير الأرض يزاد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها وتمد مد الأديم أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي العفراء يعني البياض الذي ليس صافيا وقرص النقي يعني قرص الخبز الذي ليس فيه يعني الردة وإنما هو منخول ليس فيها معلم لأحد يعني ليس فيها شيء مرتفع أو علامة من ما يضعه الناس من علامات فهي مستوية ليس فيها أي علامة ليس فيها معلم لأحد فقوله عفراء يعني بياضها غير ناصع وكقرص النقي أي النقي عن القشر والنخالة والمعلم هو البناء أو المرتفع أما صفة الحشر ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة, وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار ويحشر بقيتهم النار يعني ناس تحشرهم النار وناس يحشرون يعني راكبين ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا يعني ما فيش رجوع هو متقدم ناحية الحشر خلفه النار تسوقن وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه السؤال ده مثل سؤال مثل السؤال عن عزب القبر والإجابة عليه إجابة ممتازة جدا خلي بالك لأن عندنا الإجابة ممكن يكون لها سرطين فانتبه قال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلا وعزت ربنا يبقى نسب الأمر إليه قدرة الله. ما لهش مثلا يزحف زي التعبان ولا زي مش عارف إيه ولا ولا عادي كيفية تخيله أو من اللي على وجهه الله ومن اللي مشيها على رجليه الله اللي مشى على رجليه مشى على وجهه فأنت ما تحملش الهب وذلك قول الله عز وجل مثل الذي يسأل عن هو اللي ما قالهمش رسول هيتعذب طيب اللي ما تصغير وابه هم مكفرين هيتعذب طيب الأهبل المجنون هيتعذب طب أنت بتسأل ليه بالله عليك أنا عايزك, تعرف. أنا عايزك تسأل نفسك أنت بتسأل يعني أنت عايز تتطمن عليهم مثلا خايف ربنا يظلمهم هذه مسألة يعني مين اللي هي الله سبحانه وتعالى الله اللي هي يعني لو ربنا سبحانه وتعالى كان كلفك بحسابهم والله ما تعال ولا تقدر ولا تنصف فيبقى أنت جاي بتسأل يعني تسأل بعد الله عز وجل تسأل الله عما يفعل والله لا يسأل عما يفعل إنما لو عايز تتعلم العلم و... يعني من باب العلم وليس من باب التردد ولا الشك ولا الطمأنينة ولا كذا أو العلم بقى إن الله تبارك وتعالى يمتحنهم أو كذا أو كما جاء في إيه في الأحد إنما تفطن إلى مسألة إن ما يكونش السؤال ده وسواس وانت بتجاوب على الوسواس وسواس يلقيه الشيطان تدفل عن يساره وإن الله لا يظلم مثقال ثرة وانتحمل هم منه وظلمه ويقول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فشتان بين الفريقين وفرقان بين ما بين الطريقين أولئك في دون إلى جنات النعيم ورحمة أرحم الرحمين وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء قال ابن عباس وفدا يعني ركبانا وقال علي بن أبي طالب ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت إن هموا هم بها سارت وإن هموا بها طارت وقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش ولكنهم لا يريدون إلى ماء بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحميمها وفي حديث الشفاعة الطويل فيقال لهم ما تشتهون فيقولون عطشنا فيشار لهم إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيقال لهم ألا تردون فسبحان الله وبحمده الله أكبر كانوا في الدنيا على الثواء يرزقون ويسيرون ويذهبون ويجئون يؤتاها من يُحِبُّهُ الله ومن لا يحب فَلَمَّا جَاءَهُمُ الموت عرف كل منهم سبيلة واتضح له مقيلة وَفَلَمَّا كَانُوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله وَأَفْضَى إلى ما قدم قبل أَجَلِهِ فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح فخرجوا من الأجداث مسرعين وإلى الداعي مهطعين يعني مسرعين هذا على النجائب وهذا على الركائب وهذا على قدميه وهذا على وجهه هؤلاء في النور ينظرون وأولئك في ظلمات لا يبصرون هؤلاء إلى الرحمن يفدون وأولئك إلى النار يردون هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع يضربون بطونا منهم وظهورا هؤلاء عليهم حلل السندس والاستبرق وسائر الألوان وأولئك مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران هؤلاء يقول لهم ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وأولئك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وما هم بخارجين من النار وقال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى ام حسب الذين نجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم ساء ما يحكمون من أول لحظة الموت يظهر الفرق عند نزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تبدأ الرحلة الحقيقية أحوال القيامة وأهوالها قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون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 رأسه إلى السماء إلى فوق لا يرتد إليهم طرفهم يعني ما يطرفش عينه لا تطرف لا تطرف ما بيغمضش ولا لحظة ليه لأنه شايف هول يعني هو مسرع لأنه يتسوق الملائكة ورأسه إلى السماء لأنه يرى أهوال نزول الملائكة وأهوال شديدة ولا تطرف عينه لأنه في غاية الفزع مهطعين مسرعين مقنع رؤوسهم يعني وجوه الناس يومئذ إذن إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد لا يرتد إليهم طرفهم أي لا ترجع إليهم أبصرهم من شدة النظر ويشاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم أو ما يرونه من الهول وأفئدتهم هواء يعني فارغة فارغة فمن شدة الهول أيضا أي خالية خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم يعني خفيفة لأن الإنسان لما يكون حاجة مليئة هواء وفي البحر تصعد إلى إلى أعلى هواء لا شيء فيها ومنه سمية ما بين الأرض والسماء هواء وقال سعيد بن جئ ابن جبير متردده تمور في أجواءهم ليس لها مكان تستقر فيه يعني كأني القلب وهذا أمر يحدث في الدنيا فما بالك بالآخرة الإنسان يقول لي أنا حس أن قلبي هيمط من شدة دق القلب من الفزع يعني يشعر أن قلبه ده من شدة دقه سيقفز من صدره فهذا من الرعب في الدنيا فما بالك بالرعب الآخرة قلوب يومئذ واجفة وهذا معنى قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قال قتادة لدى الحناجر يعني وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه قال البغوي كاظمين مكربين ممتلئين خوفا وجزعا والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يعني لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغلهم يعني أنفسهم عن غيرهم يعني يبقى شايف ابنه شايفه وشايف أحب الناس إليه يعني يبصرونهم يرونه ولا يسألونهم لا يسأل حميم حميما الحميم يعني اللي هو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الصديق المخلص المحبوب غاية الحب فهذا المخلص المحب وإن كان ابنك زوجك زوجك ابنك يبصره يوم القيامة وكانوا في الدنيا لا يفترقان فيرى بعضهم بعضا في الآخرة لا يسأل أحد أحدا يعني ما يقولش انت ازاي حالك من شدة الهول لا يسأل حميم حميما يبصرونهم ولا يسألناهم لكل امرئ منهم يومئذ نغني يحشروا عراه حفاه غرلا الرجال والنساء فلا ينظر أحد إلى أحد لكل مريء منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا يبقى هو في الدنيا شايل كستين وابنه شافه وطلع السلم بيسيبه أبدا شايل حمل ثقيل وقريب وحبيب شايفه بيحمل عنه في الدنيا إنما في الآخرة أحمال عجيبة والأحمال على الظهور وإن تدعو مثقلة إلى حملها احمل عني لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا لو كان قريبك هو اللي شايل على ظهرك والله لا تسأل فيه ولو كنت مهما كنت ليه؟ لأن هذا اليوم أنت لا تدري أين أنت ولا ما مصيرك وهل تنجو أم لا ففي هذه الأهوال ففي هذه الأهوال لا يعرف أحد أحدا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يعرف أحد أحدا والأنبياء يقولون يا رب سلم سلم ولا يجرء النبي أن يشفع حتى تصل الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما شفع إلا بإذن الله لأنه يعلم أنه مأذون له في الشفاعة وعلى الرغم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مأذون له في الشفاعة وأن هذا هو مقامه فلا يذهب يشفع وإنما يذهب فيسجد تحت العرش يسني على الله إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولا يغضب بعد مثله يوم الحساب، يوم التغابن، يوم يدخل النار من الألف تسعمائة وتسعة وتسعون، ويدخل الجنة من الألف واحد. يوم يوضع الميزان وتتطاير الصحف وينصب الصراط، وتقول الأنبياء يا رب سلم سلم ففي هذا اليوم لا يعرف أحد أحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنه إزاي ما بيشرب ولا بيأكل وهو في حر شديد وقد ألجمه العرق. العرق فكيف كيف هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء هذه الإجابة أما التصور هذا تخيل ااا ذهني على أمثلة دنيوية أن أما هذه الأمور فهي غيبية لا مثال لها فالله قادر سبحانه وتعالى وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنية الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما يبقى ده قبل الحساب والعرق على قدر الأعمال على قدر الأعمال يعني السيئات على قدر الأعمال يعني من منهم من يأخذه إلى ركبتيه عرق إنسان في الصيف يعرق يتسبب عرقا الوضع ما صفة الجو ودرجة الحرارة وهذا عرق يأخذه إلى ركبتيه عرقه ومنهم من يأخذه إلى حقويه وهي يعني معقد الإزار مكان كمر البنطلون ومنهم من يلجمه إلجاما يعني إلى فمه على قدر أعمالهم ومنهم من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأن الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات مستوية صفة الحساب قال الله تعالى هذا صفة الحشر وهذا والآن صفة الحساب قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة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 وذلكم ظَنُّكُمُ الذي ظننتم بِرَبِّكُمْ ارداكم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فهذا التسجيل على العبد تسجله جوارحه هذا التسجيل على العبد تسجله عليه جوارحه فاذا انكر ختم الله على فمه وأذن لجوارحه فنطقت أن أنس رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال أتذرون مما أضحك فقلنا الله ورسوله أعلم فقال من مخاصمة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال فيقول بلى فيقول فاني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيب وبالكرام الكاتبين شهود قال فيختم على فيه فيقال لأركانه تنطقي فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول يعني لأعضائه بعدا وسحقا بعدا وسحقا لكن فعن كنا كنت أجادل والحديث رواه مسلم وعن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب فقلت أليس يقول الله فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فقال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك هذا تفيد العموم والشمول وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك من نوقش الحساب عذب وعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس يبقى الإنسان اللي موضى بحجة يرجع يعني فيه ناس بتبقى مجهزة حجة يعني مضبط نفسه يوم القيامة هيقول إيه لا اوعى لو أنت مستعد للحساب يبقى أنت تعرض نفسك للهلاك يعني بيقوله كده ايه ادي لك درجة النجاح ولا تمتحن قال له لا اديني درجة النجاح لانك لو امتحنت هتسقط ففي ناس بيبقى مجهز حاجات كده يعني ايه يعني مجهز نفسه اجابات حجج لا لو نقشت الحساب تعذب يبقى جاهز الاستغفار والافتقار والانكسار والتذلل ولا اعترف بالذنب والرجاء فرحمة الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وعن أبي هرينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا الحساب والعرض الناس فيها موقنين بالكلام ظاهراً وباطن فدول ممكن يدخلوا الجنة بغير حساب وفيه موقن بالكلام ظاهراً علماً يعني أعتقد أن الكلام ده صواب بس جواه مشكلة جواه اعتراض جواه منزعة جواه شيطان جواه نفس متعجبة فإذا أراد الله أن يرحمه يجيبه ويصدل عليه الستر ويوريه البلاو اللي هي اللي توجب له النار فلما يشعر أنه هو كده هلك فالله تبارك وتعالى يقول سترتك في الدنيا وأستو أنا اليوم أسترها لك خذ كتابك في فتنكشف له الحقيقة فهذا الموقف موقف شديد شديد جدا وهو رحمة بالنسبة لمن يعذل صفة الميزان قال الله تعالى يبقى إيه المطلوب المطلوب تطهر باطنك من الاعتراض تطهر باطنك من الاعتراض وترى عيبك وجرمك شوفوا بعينك. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقاله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفبنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يوم إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون طيب إزاي الميزان هيتأل وتاخد الكتاب بيمينك وانت بتقول ان انت لو نقشت الحساب هتعز لان انت لما سلمت لله فربنا بيكفر عنك سيئاتك ويتقبل منك احسن ما عملت ويضاعف لك الحسنات ويحمل عنك التبعات يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدخلك لجنة الرأفة ويصحح لك الاسئلة بتاعتك بالرحمة ويفتح نفسك ويبشرك إنما لو أنت عايز تعرف أيعرفك سبحانه وتعالى يعني واحد في من مشاهد يوم القيامة رجل والحديث صحيح فيقال له ألك حسنة ويقول يا ربي ليسني حسن مليش حسن يقول له اذكر يقول مليش حسن مرة تانية اذكر افتكر اي حسن يقول ليس لي حسن ففي المرة التالتة يقول يعني يا رب انت وهبت لي مال وانا كان من خلقي ان انا ايه اتجاوز عن المعسر وانظر المسر يعني كنت يا رب انت رزقتني مال وسعت عليه فكنت ببيع للناس فكانوا يشتروا يعني ما اشترتش عليهم دفع التاني ولما يجي محل الأداء أو القضاء الدين أتجاوز عن المواسر قلوا يعني ربنا سبع والموسر أنظره يعني لو مش أدر يسد دلوقتي أو حاجة أتجاوز عنه فقال نحن أحق بذلك من تجاوز عنه فالمعنى إيه المعنى المعنى خطير جدا والله العظيم خطير جدا بقى بالله لو واحد فينا تاجر وبيبيع ويشتري ولو ديون بره وأخلاقه إنه هو بيتجاوز عن المعسر بيتنازل بيتجاوز عن المعسر يعني بيسمحه والمعسر مش واخد عليه الشكاة بينظره ويجي يوم الإيمة ربنا أقول له لك حسن يقول له لا ما ليش حسن ليس ليحسن ما ليش حسن طب الإنسان ده فأنت لو أنت بتعمل كده يوم اليوم هاتي يوم اليوم بتقول ما ليش حسنة ده الواحد لو سامح واحد فقط مش كان من خلقي تعرف كان من خلقي يعني إيه يعني أمر ثابت دائم ده أخلاقه كده ده أمر دائم ويجي يوم اليوم ولا يذكره من شدة الهول يقول ما ليش حسنة ما ليش حسنة تخيل أنت بقى لو عملت حسنة وسمحت واحد تقول بقى دي خبيئة بقى دي بقى دي خبيئة اللي ربنا نجيني بقى يوم الإيام وتعنها طولا لما جي يوم الإيامة أقول بقى الأحسن الملائكة تنسى واللحن. أقول أنا عملت كذا كذا فأدب أدب أخلاق وصاحب البطاقة فالقول في الموزون يعني الوزن لا يعني إيه كما قال الله عز وجل نضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وأما الموزون فهل الذي يوزن العمل ولا ثوابه ولا الصحيفة اللي مكتوب فيها ولا الشخص العامل أقول لك إيه العمل نفسه يعني خلي بالك ده كله تدخل في الغيب هو يقول لك العمل ده هيجله صورة يمثل له صورة تتحط في الميزان ويقول لك لا ده العمل ده بيتكتب في صحيف فالصحائف اللي تكتب فيها العمل دي هي اللي تتحط في الميزان بعد ذلك لا ده الثواب بتاع العمل لإن مؤلاء حسنة ثوابها بيختلف ده ثواب العمل هو اللي يتحط في الميزان لإن سبق درهم ألف درهم ما لو تحط الدرهم والألف الألف هيرجحه يبقى الدرهم يبقى ثواب الضر هو أنت تفكر يوم الأيام هيبقى زي الدنيا وبالكيلو ده, ده, ده اعتبارات تانية خالص وفيه الرأي آخر أن العامل نفسه هيتحط في المزاج والإجابة الصحيحة هي في أدلة على هذه الأربعة ولا مانع من أن كل الأربعة دي معتبرة ولكن معانيها معانيها من زي الدنيا ليه؟ لأن هذا غيب يعني يجي واحد ما شاء الله في الدنيا وزنه 150 كيلو واحد زي عبد الله بن مسعود يعني دقة ساقيه يعني وزنه خفيف جدا الريح هتقامل على الشدر قولك أتضحكون من ساقي أو من دقة ساقيه بن مسعود لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحو أنت ويجيب الرجل البدين السمين فلا وزن له فالمسألة ميزان بيوزن بطريقة الطرقة دي مش طرقة دنيوية ده ميزان رباني ميزان قسط بيوزن يعني بي بي بعلم الله سبحانه وتعالى قال تعالى عن وزن الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الأعمال نفسها توزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصحائف بتاء الأعمال توزن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلق على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظ فاللي بالك من الصور المشاهد يوم القيامة يعني واحد مجرم يقول يا رب مش انت قلت ان انت مش هتظلمني. انا مش هقبل بل شاهد من نفس ادى مش هدى يعني واحد مجرم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء وجادل وفي واحد ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل لمد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ليلف ولا يضر ولا يقول دأنا وبس وعمل أظلمك كتبات الحافظون يقول لا يا رب لا أنكر ولنا إيه مظلوم فطيب أفالك عذر طب أنت لك عذر يقول لا طيب لك حسنة يقول لا الواحد يتأمل في الأدب يعني الأدب والمشهد لأن المشهد مبني على الأدب الأدم مع الله سبحانه وتعالى فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة المشهد ده بيصور لك إيه ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى يعني حتى لا تيأس ولا تقنط ساعة رحمة الله بتقنطش من رحمة الله لو واحد مسرف على نفسه في المعاصي وبيموت وانت بتقول أقول له أقول لا إله إلى الله ما تقول له أقول لا إله إلى الله وانت هتت ه هتضيق رحمة ربنا بتقول له لا إله إلا الله طب ألا إله إلا الله ترجو له الرحمة ما ترجو له الرحمة ربنا رحمته أسعى سبحانه وتعالى فلابد أن تحسن الظن بلاها تشوف ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأدى العبد مع الله سبحانه وتعالى والأسرار يعني هو العبد ذا اللي واقف يتحاسد دا والإجابة بتاعته دي ده مش عارف ربنا ده أسرار ربنا أعلم بعباده سبحانه وتعالى ولذلك ممكن تلاقي واحد ظاهره مجرم هو رقيق القلب وظاهرها رقاصة ومستهترة وباغية وهي رقيقة القلب وظاهرها منتقبة وهي قاسية القلب حجر وظاهره ملتحي وهو فرعون أحوال ولا نزكي أنفسنا وما أبرئ نفسي نسأل الله تبارك وتعالى اللطف والعافية ونسترنا يا رب ويغفر لنا فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسن وحده لا ظلم عليك رحمك الله لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات وهتعمل إيه فيقول إنك لا تظلم يعني أحضر وزنك فتوضع السجلات في كفة أو في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة بأي سر تثقل البطاقة وبأي سر تطيش السيدلات فيه صفات تخلي السيئة خفيفة وفي صفات تخلي الحسنة تقيلة حسنة الوحدة تقيلة وصفات تخلي السيئة خفيفة وفي صفات تخلي السيئة تقيلة الكفل والمرأة المرأة محتاجة فلوس راحت للكفل روضها عن نفسها اضطرت ولما جلس منها ارتعدت ارتعدت ما هذه الرعدة ما هذه الرعدة القلب حي أنا لم أفعل هذا قط يعني دي لا شهوة ولا تفكير في معصية وظلت أن هي يعني ايه ما قد ماش باب إلا كده وعايزه مثلا إيه رحمة بأولادها مثلا وظاهر الكفل إنه هو إيه إنه هو قاسي يشوف الرعد دي يذكر الله ويترك لها المال ويتوب إلى الله ويموت من اللي دي ويدخل الجنة سبحان الله نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك تقولي أنا استأذنكم أكمل بعد الإيه بعد الأذن أمر واضح جدا وأنا بنبه عليه وهو صفة الحسنة وصفة السيئة السيئة لو كان فيها صفة الاستهتار والاستهانة والاحتقار بثقلها والحسنة لو فيها صفة الغفلة والسهو واللهو يذكر الله ساهيا لاهيا بخففها. وصفة الحسن الإخلاص والقوة خذ الكتاب بقوة يعني العناية العناية بالحسن. فيقول الألباني في تعليق على هذا الحديث والحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن وذلك من عقائد أهل السنة والأحاديث في ذلك متضافرة. إن لم تكن متوتر وصفة الصراط في الصحيحين ويضرب الصراط على بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم إلا الرسل ودعو الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليل مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازة أو نحو وفي حديث أبي سعيد الخدري من حديث الطويل وفيه ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهر جهنم يعني جهنم وظهريها بين ظهري جهنم الجسر الذي يعبر عليه أو يمر عليه المؤمنون وغيرهم قلنا يا رسول الله ما الجسر قال مدحضة مزله يعني حاجة كده يعني امتحان يعني الإنسان يجد في هذا الوصف يعني فيه يعني انزلق شديد وخطورة شديدة حتى قال يعني أبو سعيد بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف يعني أمر لا يعبر ويمر بسلام إلا من شاء الله عز وجل يعني أمر مثل الرؤية تراها في النوم يعني الذي يحملك عملك الذي يحملك عملك فهو مدحضه مزلة عليه خطاطيث وكلاليب وحسك مفلطحة لا شوك شوكة عقيفاء إندي عارف الهلب اللي بيحملوا به إكياس القطن فهو مثل هذا معكوفة ويقال تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالطرف يعني طرف العين كالبرق سرعة الضوء كالريح كأجاود الخيل والركاب الإبل فناجن مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم يتخطف يقع حتى يمر آخرهم يسحب سحبا على يديه ورجليه والخططيف وياخد مدة على بل ما يعد ولما يعد وينظر خلفه كده يقول الحمد لله الذي نجاني منك يعني المنظر ده لو ما كانش في يوم القيامة اللي هو فقط يكفي إنك تعمل له حسن يكفي اللي هي وعدها يطلع وعد وقع يطلع امت الخصماء ورد المظالم اعلم أنه لا ينجو من أقطار الأخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه وزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل أن يموت ويتدارك ما فرط وما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى ويرد المظالم ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة فهذا يدخل الجنة بغير حساب وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصمه فهذا يأخذه من يده وهذا يقبض على نصيته وهذا يتعلق به وهذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول عاملتني فغششتني وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب السلعة وهذا يقول كذبت علي في سعر متاعك وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما راعيتني فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير كثرتهم وقد ضعفت عنك مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون فما أشد ترحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساويت فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم واستقم على صراطه المستقيم فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم على الصراط وتردى الخطر يوم القيامة ليس من قلة الحسنات الخطر يوم القيامة ليس من قلة الحسنات وإنما من السيئات يعني اهتم أولا بألا تعصي الله فلا تقع في معصية وأنت تقدر على تركها وإياك والظلم ولا تغتب أحدا من الناس ولا تغضب وتواضع حتى لا تبغي على أحد ولا تفخر على أحد وإياك ومحقرات الذنوب التي تستهين بها النفس فإن المعاصي أمرها خطير وضررها وبيل والمستهين بها جاهل الخوف يوم القيامة يكون من السيئات ومن عدم قبول الحسنات وليس من قلة الحسنات فاحرص على أن تكون حسنتك مقبولة وسيئتك مغفورة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين